صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن بسم الله الرحمن الرحيم فَحَلَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن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 تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا تَذَوَّقُوا أَنزَلَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَاءَ إِلَّا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي اسمو احمد فلما جاء اول ذي البينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترا على الله الكذب وهو يدعى الى الانسان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 ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 من آمنوا هل ادل لكم على تجاره تاتيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون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 ومحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا نُؤَنصِرُ اللهُ نُؤَنصِرُ اللهَ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ مَنْ أَو صَال إَِ اللَّ قَالَ الحَوَالِ يونَ نَحْنُ أَو صَ اللَّ فَأَمَنَ الطَّائِفَةُم يبَنِي إِسْرائِينَ وَكَفَرَ الطَّائِفًَا رَآيَدَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا غَاغِرِينَ